تلاوتی بسیار زیبا با صدای استاد شهاد محمد انور که آیات 49 تا آخر سوره مبارکه قمر یک تا 28 سوره مبارکه رحمان سوره مبارکه بلد شمس کوسر و کافرون به مدت و یک دقیقه مشام جان رو می میکنیم با آیات روح بخش قرآن کریم أو اللهم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. و قوجاء وكل لَهُ Cause if we look in noise. The <laughs> David Oh, uh -huh. uh -huh. poo o ke فاكهة والنقل ذات الأكماب والعب ذو All right. رب بول بر بنج شی ما <تصفيق> جلب مهرجذا اراه يا la موسیقی <تصفيق> لقد قد خلقنا الإنسان في انفسنا الله الله الله يقول اغلل ثمل الدبذ يا All uh -huh. Good uh, yeah. Simple. Why? <laughs> that Oh <laughs> الشيخ محمود ابو هاشم وله ثاني اسمه محمود الشمس ما هذا وانا mission الله so صاد من دساها. فكذبوه فعقوها فذلد ما الله اكبر لا